فتش في قلبك عن كلمه بحبك واترك ضلالك وغرورك وكبرك فتش في قلبك عن كلمة بحبك وترك ضلالك وغرورك وكبرك, كلمة كلمة بحبك بحبك ضلالك وغرورك وكبرك والابتسامة أجمل وسامة ik ben Maar nu, we en خلينا نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغير خلينا نعيش الناس نعلم معنا حروف الخير ونعيش الانسانية لحظة مودة لحظة جميلة لو حتى وردة لا مش قليلة لا لا لحظة مودة لحظة جميلة, جميلة لو حتى وردة لا مش قليلة والابتسامة أجمل وسامة وسامة والابتسامة رحمة وفضيلة بيوم القيامة خلينا نعيش الحب ونرسم كلمة حب الغير Viel naaien, hulp en we de woord hulp in het licht. Laat ons زوروا موقعنا على اناشيدي www.balan.ps